هم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخل للو إلىه وهم يجمحون ومنهم من المزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإلا يعطوا منها إذاهم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله رسول قالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إناء إلى الله راضب إن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 V Allahu hakim Vemin humulllezin yzuen ve uzun Ol uzun haydille kum yminu ve yminul ve